Hehehe <laughs> كي بالدمع ليت الدمع يجديني لما رحلتي وتاهت بعناويني أطرقت أبكي على قلب يشاطيرني احسن وياسي في شراييني في عيني امي قرات الحزن فارتبكت مشاعري عندما جاءت تناديني قالت بحزن دونها فاضت لبارئها أبكي ابكي ودمع الفقد يكويني ما هو هاتي جهازي لا أصدق لا أرسلت مذهولة دنو أجيبيني لا ترحل هكذا يا سلوتي فأنا بدونك الحزن يعد فيما يديني لكنها لم تجيب لي آه قد رحلت نحو الجنان فلا خل يواسيني أواه يا قطعتان مني ويا سندي ومن إذا ضقت جاءتني تسليني ومن إذا سرني امر تقاسمني طعم السرور وتحيي فرحتي فيني ومن إذا لفني أمر يكدرني وجدت في قولها أمسا يسليني أبكيكي بالدمع ليت الدمع يجديني لما رحلتي وتاهت بعناويني أطرقت أبكي على قلب يشاطرني روح الحياة وياسري في شراييني لم ننسى آخر يوم زرتها وحكت حروفها خلتها يا ربي تشفيني كانت تحدثنا عما ألمها بها منها تعلمت درسا عن ملاييني تجعت فيك لعل الله يجبرني لن نثر يكفي ولا شعر الدواوين ولو كتبت بدمع العين ما وصفت محابر ما الدمع حزنا ساكنا فيني ربي راضيت بأقدار لنا كتبت راضيت ارجو الرضا جبرا يقويني قضفتها يا خفي اللطف مؤمنة, مؤمنه وصبرها قصه كانت تعزيني عزاؤنا انها في طاعه نشات وكنت احكي لها بالله زديني قوي ثاباتي على الإيمان الفتن ماجت بنا يدنا والنصح أهديني رابت على حشماتين والستر ديدانها والله جمّلها بالعقل والديني نامت على فطرات الإسلام صالحات ترجو رضا الله في عسر وفي ليه حبها الكل لما طاب معشارها يفوح ذكر شذاها ما ماددت كفي بجنح الليل سائلة ربا عظيما ينادي يا ربي أسقي ثراها غيث مغفرة بعفوك الله عاملها إلى حين وارفع منازلها وافر خطيئتها وأرضيها بالجزايا يا عمتي أعظم الرحمن أجراكم وأعقاب الصبر أجرا في الموازين غدا على الحوض تلقاكم بنياتكم برفقه الصحب مع خير النبي تقودكم نحو بيت الحمد هليئه حول القصور تباهي حورها العين على الآرائك والولدان تخدمكم مسيركم أشهر ظل البستين والحمد لله ما حل المساء وما تنفس الصبح بالايمان يحين ثم الصلاة على هادي الورى ابدا ما سبح الطير في خضر الأفنين والحمد لله ما حل المساء والحمد لله تنفس الصبح بالإيمان حين ثم الصلاة على هادي الورى ابدا ما سبح الطير في خضر الأفنين ما الطير في خضر الأفليل